ويا غاية رغبتنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح illa a'antana 'ala qada'iha wa yassartaha bi ya arham